بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق إلى الله يقدم الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له واشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وثلم أن بعد قرار مصمد رحمه الله واشهد أنه وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي يقول أي ومما أثبته الله عز جل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم عليم بعلم يعني عليم وله صفة العلم ذلك ذا الرد على المعتزل الذين اسمتون الإثم وينفون الصفة فقurun اريهم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر على قاعدتهم الضاله في نفي الصفات لانها بزعمهم تقتضي اثبات تعدد واجب الوجود او القديم اذا اثبتت الصفات يستلزم ذلك التعدد وهذا من جهلهم وضلالهم فلا شك ان تعدد الصفات وتعدد الأسماء لا يعني تعدد الموصوف ولا تعدد المسمى الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو عز وجل واحد في ذاته وأسمائه وصفاته ووجود تسعة وتسعين اسما لا يعني تعدد الذات وإنما هذا الانفصال في الذهن وأما في الحقيقة في الخارج فإن الصفة تقوم بالموصوف ولا يتصور انفصالها عنه وقيامها منفردة حتى يقال يلزم من ذلك تعدد الواجب كما ان الانسان لا ينفصل عنه سمعه او بصره مع انه مخلوق وربما اتى عليه زمن لا يسمع ولا يبصر لكن حين اعطاه الله عز وجل السمع والبصر لا يتصور ان يكون السمع منفصلا عن السامع ولا البصر منفصلا عن عن المبصر كما ان لون الانسان مثلا وطوله وعرضه لا ينفصل عنه بل هذه صفات قائمه به وهذا لا يعني تعدده لذلك قال هنا عالم بعلم لانه قال وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي تقول وان علمه محيط بجميع الاشياء من الكليات والجزيئات هذا للرد على الفلاسفه القائلين بانه يعلم الكليات دون الجزئيات فلاسفه متقدمون اثبتوا علما لواجب الوجود او مثبتون منهم اثبتوا علما بالكليات وهم منتسبين للاسلام فاثبتوا علما بالكليات دون الجزئيات كما على سبيل المثال يعني لو قلنا انه يعلم ان الظلم قبيح اما ان فلانا ظلم فلان فلانا او ان هذه الواقعة المعينة وقعت ظلما فهذا لا يحيط به علما ولا يعلمه ولا ينسغل به وكذلك لو قلنا انه يعلم ان العدل حسن لا يعلم مثلا ان الحاكم الفلاني في الواقعة الفلانية في السنة الفلانية حكم بالعدل او ان الرجل الفلاني عدل مثلا في الواقعة الفلانية في الحديثة الفلانية لا يعلم ذلك فانه عندهم وهيط بالكليات دون الجزئيات وهذه كلها من سخافات الفلاسفه والمتكلمين التي لولا انها صارت تكتب في الكتب لما كان يعرض عليها عقل ولا قلب ولا ينبغي ان يعرض عليها لسان ولكن هي يعني تذكر للرد عليهم اما طريقه القران فما ما وجه انظارنا الى ذلك نما إن وجه برنا الى يعني تفاصيل المعلومات التي اذا استحضر الانسان ويحاطه علم الله سبحانه وتعالى بها علم مدى يعني ضاع جهل الانسان ومدى سعه علم الرحمن سبحانه وتعالى ورقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيره وكبيره اما هذه الامور النظريه التي لا تفيد عند اثباتها او بعد اثباتها اثرا في القلب فضلا عما يحدثه نفيها نفي علم الله بالجزئيات مثلا من دمار الايمان وزوال الاسلام ولا يعذ بالله فان الذي يقول ان الله لا يعلم تفاصيل الاشياء كافر ولا يعذ بالله يقول وهو من صفاته الذاتيه يعني غير المعلق بالقدره او المشيئه بل هو لازم لذاته عز وجل ازري باذريته يقول وعلمه ازلي بازليته وكذلك جميع صفاته فقد علم تعالى في الازل جميع ما هو خالق وعلم جميع احوال خلقه وارزاقه وجميع احوال خلقه احوال خلقه وارزاقهم واجالهم واعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من اهل الجنه ومن هو منهم من اهل النار وعلم عدد انفاسهم ولحظاتهم اللحظه ما يلحظ الانسان بعينه وربما الانسان في يعني الدقيقه الواحده لحظات كثيره فاللحظات هي ما يلحظه الانسان بعينه فانظر يقول علم عدد انفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم اين تقع ومتى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرء منه وما اسمع لا تخفى عليه منهم قافيه سواء في علمه الغيب والشهاده والصغر والجفر والجليل والحقير لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا في الدنيا ولا في الاخره قال الله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم الله عز وجل امرنا ان نعلم انه يعلم ما في انفسنا العبد ربما لا يحيط علما بما يقع في نفسه ولا يدري من اين نبع الفعل الفلاني ومن اين جاءت الاراده الفلانيه وما هي الرغبات الدفينه في هذه النفس العجيبه التي احاط الله سبحانه وتعالى علما بكل تفاصيلها ولذلك ينبني على هذا العلم لان الله عز وجل يعلم وفي انفسنا ان نحذر سخطه وعقابه وغضبه وان نحذر ان يعاملنا ربنا سبحانه وتعالى بغضبه وعدله اذا علم منا ما لا يرضيه فيفتش الانسان في نفسه لكي يخلص قلبه وارادته لله سبحانه وتعالى العليم وإذا وجد ما لا يرضي الله عز وجل بادرا إلى الاستغفار والعفو وعلم أن الله عز وجل قد أمهله ليستغفر ويتوب والله رفور حليم وعلموا أن الله رفور حليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وذلك ترغيب في الإخلاص وترغيب في النفقة في سبيل الله ترغيب في فعل كل قيس فانك اذا علمت ان الله يعلم ما تعمل فلماذا تسعى الى ان يعلم الناس ما تعمل كثير من الناس يعملوا العمل سرا يبتغي بذلك ان يكون مخلصا ثم ان نفسه لا تطوعه حتى يتمنى ان يعلم الناس عمله ليتحدثوا به ثم بعد ذلك تظل هذه الرغبه دافعه الى ان يحدث بعمله الذي اخفاه فربما يفسده الشيطان عليه بعد حين وربما يدخل الى قلبه من العجب والغروي والكبر ما يفسد ذلك العمل واذا علم العبد ان الله يعلم ما يعمل من خير فان ذلك يكفيه فلا يطلب علم الناس ولا يطلب رؤيتهم ولا سماعهم وقال تعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْطُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ وهذه الآية منسوخة أو مخصصة وذلك في حديث النفس منسوخة في حديث النفس وذلك عندما قال الصحابة كُلِّفْنَا مَا لَنُطِيق وأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما تسبت او ان هذه الايه مخصصه لان ما يحاسب عليه العبد من ذلك هو العزائم والاعمال القلبيه فلا نزاع انه يحاسب على الحسد والرياء والكبر و كتمان الحق وزحده والتكذيب بالرسل والشك والريب فان ذلك كله مما يحاسب عليه العبد هذه من اعمال القلوب المستقنه التي علمها الله سبحانه وتعالى اما حديث النفس والوسوسه فان الله عز وجل تجاوز لهذه الامه عما تحدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم والخلاف في كونها منسوخه او مخصصه قريب او هو خلاف لفظي في نهايه الامر وقال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين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 ان الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم هذه الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل واما ما اعلمه الله عز وجل بعض رسله وملائكته من ذلك فهو اما بغير تفصيل تام فيبقى غيبا كان يخفى وقته او كيفيته على التفصيل ويعني العلم التفصيلي يكون منفيا او اذا اخبر بعض عباده او اعلم بعض عباده ببعض ذلك تفصيلا فيكون معلقا على المشيئه ان شاء الله امضى وان شاء ابدله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب وقد سبق بيوم لا يعلمها الا هو نص في ان مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى والاستثناء في قوله عز وجل علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن ذلك لا يدخل في الخمس أن تعلم تفصيلا تحديدا وغير معلقة لا يدخل هذا في الاستثناء بل الاستثناء يرجع إما إلى ما علم الله عز وجل بعد خلقه من أمور من الغيب مجملة أو معلقة على ما شئته كما ذا كما قال ويعلم ما في البر والبحر فالعبد اذا تامل ما في البر من انواع المخلوقات والكائنات والاحداث التي تقع في ما لا يحيط الانسان به علما علم سعه علم الله عز وجل وضيق سعه وضيق علم الانسان وقلته بل هو جهل بالنسبه الى علم الله فاذا انتقل الى ان يتدبر الى ما في البحر وهو ابعد ان يحيط به علم الانسان وهو لا يدري ما يقع في البحار الذاكره وما في باطنها من انواع الحياه والموت والصراع وانواع ما يجري من تفاعلات واشياء هائله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها وكم تتقلب في سقوطها وعلى اي وجه تنزل واذا سقطت اين تستقر وماذا يحدث لها بعد جفافها وفي اي بقعة من الارض دفن وما يسو يصير اليه حالها بعد ذلك وبعد كم من السنين تخرج في صورة اخرى وفي هيئة اخرى لينتفع الناس بها في صورة فحم او في صورة نفط او غير ذلك الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ قال سبحانه وتعالى علم الله انكم كنتم تغتانون انفسكم فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس اخفى يعني شيء يخفى على الانسان من نفسه وربما ظل يقول انه لم يرد ذلك كما وقع يعني في شان الصيام عندما كان احدهم يحرم عليه في اول الاسلام ان ينى ان ياكل اذا نام او ان ياتي امراهه اذا نام كذلك او اذا صلى العشاء وكان ذلك قبل ان يباح لهم الطعام والشراب واديان النساء الى ضوء الفجر فكان احدهم ربما نام ويقول لم انم او يخدع نفسه في ذلك ويقول يعني انا كنت مستيقظا وربما فعثر نفسه في هذا لان هذا امر يعني ربما تخفيه يخفيه الانسان عن نفسه او يتشكك فيما حصل له فقال الله عليم الله انكم كنتم تختنون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقال تعالى وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهدا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين والذره هي ما يرى في ضوء الشمس من الغبار او هي النمله والاول اظهر والله اعلم في مثل هذا المقام لان مثقال الذره امر لا يشعر به واكثر الناس لا يشعرون وليس عندهم ما يزنون به الذرات التي من هذا النوع والذره بمعنى النمله ايضا فلو مسد نمله على ما تعود الناس على الوزن به لم يشعروا وان كان الاول اظهر في المقصود من الايه والله اعلم ولايس يعني تسميه المعاصروا المعاصرين لما نظريات دول يعني تجزيء الماده وجزء الماده الصغير بذره ليس هو المعروف في اللغه وانما هو استعاره هذا الاسم اسم ذره لهذا الذي يعني نظروا في شانه في امر الذرات اللي هي جزيئات الماده او جزء من جزيء الماده هذه النظريات في تقسيم الماده الى هذا استعير لها الفاظ عربيه وليس انها كما يزعم بعض بقى من محبي الالصاق كل شيء بالاعجاز العلمي للقران بان القران قد اكتشف انشطار الذره قبل العلم الحديث لقوله في هذه الايه ولا اصغر من ذلك ولا اكبر وربما ادخل فيها ايضا الاندماج النووي وماه وذلك وهذا كله من يعني الجهل الشديد وذلك ان الذره يعلمها العرب من كلامهم وهي التي نزل القران بها ثم لما اكتشفوا او لما يعني و... يعني انتشرت هذه النظريات العلميه بحثوا في التعريب عن أق... عن اقل شيء يمكن ان يسمى به فسموا الذره وليس ان ذلك يعني هو اسمها الذي يعني يعرفه العرب او انهم يعرفون من معنى كلمه ذره ذلك فلا يفسير القران على ما لا تعلمه العرب من كلامها على ما احداثه الناس من مصطلحات تاليه بعد نزول القرآن ثم يقال القرآن قد اكتشف ذلك ليس يعني ذلك أن القرآن ليس فيه إعجازا علميا ولكن ليس لسنا نرسق كل شيء بالإعجاز العلمي للقرآن ونقول نعم بالقرآن إعجاز علمي بلا شك لكن هذا في حدود ما يستقيم مع تفسير ال... ال... ال... السلف رضوان الله عالمي للقرآن وبيان ما فيه من القرآن يعني معاني الكلمات وغيرها على نحو ما تفهمه العرب ولا يجوز ان يقول احد ان من نزل اليهم القران لم يفهموا هذه الايه على وجهها الى ان جاء زماننا ففهمناها هذا لا يجوز لان الله خطب المؤمنين او خطب العرب عموما والمنا خصوصا لهذا الكتاب فلا يجوز ان يقال هذا خاطبهم بما لا يفهمونه بل يفهمونه على غير وجهه هذا تجهيل للسلف لا يجوز بل هذا لرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم يعني هذا من الكلام المنكر ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك عن علمه مثل ذره سبحانه وتعالى وقال تعالى الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين استغرسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون وما وعالمين إنه عليم بذات الصدور الكفار يثنون صدورهم يلون صدورهم ووجههم بعدا عن القرآن ألا حين يستغشون فيابهم يغطوا وجههم بثيابهم لكي لا يروا ولا يسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يدعوهم إلى الله وأثدوا عليهم القرآن فالله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور أي بنا في الصدور بما تكنه الصدور ذات الصدور ما فيها وسمي ذات الصدور لان الصدور تكنه وتحتفظ به ولا تطلع غيرها عليه فالله عليم بما في الصدور سبحانه وتعالى وقال تعالى الله بكل شيء عليم وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ الارحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره ومن هو مستخفي بالليل وسارب من نهار اي ظاهر منه يسير في سربه في طريقه ويعني فيما هو ظاهر فيه عكس مستخفي ما تغيظ الارحام وما تنقص وما تزداد وغيض الماء نقص فالارحام اذا اخرجت ما فيها نقصت وما تزداد بوجود الحمل فيها فكل انثى من ادميه وغيرها الله عز وجل يحمل يعلم ما تحمل يعلم ما تحمل حتى قبل ان تعلمه هذه الانثى قبل ان تعلم المراه ما في بطنها وقبل ان يعلم الناس هل استقرت النطفه ام سقطت هل يزداد ذلك الرحم ام ينقص الله وحده الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار بقدر هو سبحانه عالم الغيب وهو ما غاب عن اعين الناس وشعورهم والشهاده هو ما شهدوه الكبير المتعالي الذي له صفه العلو سبحانه وتعالى سواء منكم في علمه عز وجل وثم ايه من اسر القول ومن جهره هما سواء في احاطته عز وجل ولانه وكذلك سواء منكم ايها الناس من هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار ظاهر فيه السر والعلن عنده سواء والغيب والعلانيه والشهاده عنده سواء السر عنده علانيه والغيب عنده شهاده والباطن له ظاهر سبحانه وتعالى وقال عن نبيه شعيب وسع ربنا كل شيء علما اي احاط علمه بكل شيء وقال سبحانه وتعالى عن خليله ابراهيم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلما وما يخفى على الله من شيء في الارض الا في السماء وقال تعالى لا جرم اي حقا لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يورون حقا ان الله يعلم ما يسرون وما يورون وقال تعالى وربك اعلم بمن في السماوات والارض وقال تعالى وان تجاهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وبالتالي فهو اولى باني على من جاهر السر ما يكون بين اثنين واخفى منه ما كان في النفس وقيل يعني ان السر ما كانه الانسان في نفسه واخفى من ذلك ما لا يطلع عليه من نفسه وكل ذلك قد احاط الله به علما وكلا القولين صحيح لان اخفى دخل فيها ما في النفس وما هو اشد خفاءا على ما في النفس فان الانسان ربما تخفى عليه اشياء من نفسه والله اعلم اعلم قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يحيط العباد علما بالله عز وجل ومن هنا اخذ اهل السنه نفي الكيفيه في صفات الرب سبحانه وتعالى لان العباد لا يحيطون به علما لا يحيط علما به الا هو سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فما عرفة صفات الرب عز وجل إنما و وأفعاله ويعني ما يعرف عنه عز وجل إنما يكون بمشيئته ولا يحيط أحد علما به عز وجل فقال تعالى قل رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فالله يعلم كل قول ويقول سواء كان جهرا أو سرا أو في نفس الإنسان أعده مقالة أو نطق به فهو يعلم القول في السماء ما تقوله الملائكة في السماء وما يقوله الناس في الأرض وكل شيء هو سبحانه وتعالى سمعه وعلمه وهو السميع العليم وقال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وقال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى مجد هذه الصفه صفه العلم مما تكرر جدا تكرر كثيرا في القران العظيم والايات في هذا اكثر مما ذكره المصنف ولا ولا زل يعني طائفه من الائات يذكرها لكن لان هذا الامر من اعظم الامور اهميه في ان سلوك المؤمن ان يعلم ان الله عز وجل يعلم سره علانيته يعلم ما في السماوات وما في الارض وهذا من اسس تحقيق العبوديه لله عز وجل يعلم ان الله يراقبه وان الله مطلع عليه ويعلم ما في نفسه ويعلم نيته ويعلم اخلاصه ونفاقه ويعلم ما كتمه وما اعلنه وقال سبحانه وتعالى الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبههم بما عملوا والله بكل شيء عليم قد هنا للتاكيد وقد تدخل على الفعل الماضي للتاكيد وعلى المضارع للتاكيد احيانا وللتردد قد اكون تعالت كذا وقد لا اكون قد ياتي فلان وقد لا ياتي ولكن تاتي احيانا للتوكيد قد يجيء فلان بمعنى قد جاء او هو متيقن من مجيئه قد يعلم ما انتم عليه هنا للتوكيد اي قد علم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فهو سبحانه وتعالى سوف ينبئهم يوم يرجعون اليه بعلمه فهو يعلم ما هم عليه وينبئهم بما علم سبحانه وتعالى من اعمالهم والله بكل شيء عليم وقال تعالى وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ما تكنه صدورهم وما تخفيه صدورهم الاكن الاغطيه ما تكنه ما توطيه وتخفيه الصدور وما يعلنون وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين اي ما غاب عن الناس الله علمه وكتبه في الكتاب الذي يبين لمن اطلع عليه او يبين منه كل شيء الى كل شيء يكون وقال تعالى عن لقمان عليه السلام يا بني انها ان تكمث قال حبه من خردا فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير اسم الخبير من الاسماء الدل على العلم التفصيلي والمتقن التام الكامل انها ان تكونوا ها الشأن لانها انها, إنها الاولانيه لها الشأن انها ان تكونوا اي الفعل او المعصيه انتكل عن المعاصي التي تفعلها مثل قال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض يعني لو عملتها وانت مو ولك عليك صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله فيحاسبك عليها فهذا مما يجب على الاباء ان يعلموه للابناء وذلك ان تعريف الناشئه باسماء الله وصفاته وخذ صفه العلم مما اقتضى المراقبه لله سبحانه وتعالى وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم وقال تعالى ان تبروا شيئا او تكتبوه فان الله كان بكل شيء عليما وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وقال تعالى وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله كثير نقص العمر نسبي اي بالنسبه الى ما لم يكن لو كان كيف يكون فالله سبحانه وتعالى علم ان فلان نقص من عمره بسبب قطيعه الرحم وهو في علم الله الاول عمره معلوم الذي يئس اليه ولو كان وصل وصل رحمنا لم تدى عمره اكثر لو كان برا والديه لم تدى عمره اكثر هذا من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون فسار ادله الذي جاءه الموت فيه نقصا بالنسبه الى ما كان يمكن ان يقع وقد علمه سبحانه وتعالى لو علم العبد لو عمل العبد غير ذلك كما قال نوح عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم ان ليكم ندير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر كيف يؤخركم ولا يؤخر هذا يؤخركم الى اجل مسمى فهذا تاخير نسبي ايضا وذلك انهم ان لما كفروا هذا الاجل الذي ذا الذي في علم الله الاول علم الله عز وجل ما لم يكن لو كان علم الله انهم لو كانوا استجابوا لنوح لمتعهم متاعا حسنا ولمد في اجالهم ولكن علم الله سبحانه وتعالى بما يكون انهم يكفرون ويغرقوا يغرقون فالله سبحانه وتعالى ادله الذي قدره في اللوح المحفوظ اذا جاء لا يؤخره واما الوعد بالتاخير لو اطاع الله فهو تاخير نسبي كما ذكرنا وقيل بالنسبه الى علم الملك فهو نقص بالنسبه الى علم الملك وهو في الحقيقه راجع الى ما ذكرنا فذلك ان أنه يقال, يقال للملك مثلا أن فلان عمره ستون وإن وصل رحمه فثمانون فإن نقص أو زيد فهو أمر نسبي بالنسبة إلى الآخر الذي كان يمكن أن يقع فالله أعلى وعلا وقيل النقص من العمر قلة حسنات والزيادة كثرة البركات بالطاعت وهذا لا مانع منه لكن حسنات الظاهر ما يدل عليه لفظ الكلمه من نقص وزياده من النقص والزياده الحقيقيه ولكن النسبيه فهو نقص فعلا ولكن نسبي وزياده ولكن نسبيه من احب ان ينسى له في اثر ويبارك له في رزقه فليصرحنا في الحديث ينسى له يؤخر له في اثره فاجله يطول يطول نسبيا وهو في علم الله واحد من امرين او من عده امور انه مثل واصل لابراهيم عمره 60 ست كما ان داوود عمره 100 سنه 60 اصلا وهبها الله له و40 وهبها الله له لان اباه ادم وهب له من عمره 40 قال يا رب زدني من عمره في عمري 40 سنه وهذا لان الله سبحانه وتعالى يعني اجاب دعوه ادم عليه السلام وهو الذي قدر عمر داوود 100 سنه ستون منها من الله سبحانه وتعالى بلا سبب آخر وعربعون منها بسبب من الله عز وجل بسبب دعوت أبيه آدم وهبت أبيه آدم من عمره أربعين سنة فهذا زيادة مثبية والله على ما عليك فقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وخاله تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعني ما تخونه الاعين الاعين الخائنه التي تتلصص بالنظر الى ما لا يجوز تنتهز فرصه غفله اصحاب الحق عن حقهم فتتطلع اليه كما ينظر من ينظر الى النساء من حيث لا يجوز له النظر مثلا وفي نفسه اولى ان لو تمكن منها لنظر الى فرجها أو لو تمكن منها لفعل معها ما لا يجوز فهذا ما تخفيه الصدور الله عز وجل عليم خائنة الاعيون وما تخفي الصدور وقال تعالى انه بكل شيء محيط أي علمه قد احاط بكل شيء وقال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وقال تعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم هذا في كلام في, في يعني في مواجهه الاعراب الذين يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون فقال تعالى: "ولقد خلق ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد" الله عز وجل اقرب بعلمه وسمعه وقدرته واحاطته من الانسان اقرب للانسان من نفسه سبحانه وتعالى هذا قرب علم واحاطه وهو قرب يناسب جلاله وعظمته لا يقتضي حلولا ولا ممسسا كما سبق بيانه وهذه الآن ظل على أن النفس توسوس كما أن الشيطان يوسوس والله يعلم ما توسوس به النفس ويعلم وسوسة الشيطان كذلك وكل ما يقع في الصدر يعلمه الله سبحانه وتعالى كيف لا وهو الذي خلق سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل قال تعالى ونحن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار يعني لا يكريفهم على الإيمان وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فهو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها وضع الهدى في موضعه والضلال في موضعه بعدله وحكمته ووجعل الهدى بفضله ورحمته له الحمد ونسأله أن يجعلنا من المهتدين وقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وقال وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا حِينَ أَنشَأَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَذَلِكَ حِينَ كُنَّا فِي ظُهُورِ آبَائِنَا وَكُنَّا مَاءً وَطِينًا ثُمَّ أَنشَأَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَجِنَّةً وَحِينَ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ جمع وجنين في بطون امهاتكم فالله عليم اذلا ما الخلق عاملون وحين انشاهم علم ما هم عاملون وحين جعلهم ادنه في بطون امهاتهم عليم ما هم عاملون وبالتالي فالانسان لا يعلم حقيقه نفسه وما توافي به وما يقول اليه امره فالذي يزكي نفسه جاهل ولذا قال عز وجل فلا تزكوا انفسكم لا تمدحوها ولا تذكروها بالخير فانت لا تدري اي يختم لك به ام انه خير حقيقي اصلا ام لا فانما في نفسك الله اعلم به ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتقين هو اعلم بمن يتقى سبحانه وتعالى وقال يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم ما يرد ما يدخل في الارض من قطر مطر من نبات من حيوان من اشياء من اشياء يعني بقايا الكائنات التي على ظاهر الارض تدخل في الارض كل ذلك في كل لحظه من اللحظات يقع على الارض اشياء في اجزاء العالم مختلفه ومنها ما لا علم للعباد له أصلا الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات وما يخرج منها من يعني معاد وما يخرج منها من ما هو مدفن في بطنها يستخرجه الناس الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك وكل ذرة منه وما ينزل من السماء من مطر وما ينزل منها من امر من عنده وما ينزل من ملائكه وما ينزل من وحي وما يعرض فيها ما يصعد فيها من اعمال العباد ومن ارواحهم ومن عرول الملائكه ومن شاء سبحانه وتعالى من خلقه وما شاء من خلق وهو معكم اينما كنتم وهذه ابن عيا هنا ما يعلم ويحيط وقدره وهي كما ذكرنا تصل عن الظنون الكاذبه الفاسده من اما ذلك يقتضي حلولا او اتحادا بل هو معنى حقا كما اخبر سبحانه وتعالى وذلك لا يقتضي حلولا ولا اتحادا بل هو معنى وهو فوق العرش كما جاء في هذه الايه والتي قبلها ثم استوى على العرش يعلم ما في الارض وما يخرجون وقال تعالى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الم ترى اي الم تعلم ما يكون من ندوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو ما هم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم وقال تعالى تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ما يفعل به اتخاذ الذين كفروا اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو يواعدكم اولياء اتلقون اليهم بالموده وقد كفروا لما جاءكم من الحق يخادون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلمتم وقال تعالى يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تولمون والله عليم بذات الصدور وقال تعالى عالم الغيب لا يعزل عنه اذكر الظر وقال عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وقال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء عيما وقال تعالى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من هنا اما تعود على الضمير المتكل الفاعل يعلم الا يعلم الذي خلق الخالق الا يعلم وهو الخالق او انها مفعول به الا يعلم الذين خلقهم تفسيران هما متلازمان طبعا الا يعلم من خلق اي, أي الخالق يعلم لا بد وان يعلم كيف لا يعلم وهو الخالق او التفسير الثاني الا يعلم الذين خلقهم هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى فلا بد ان يعلم احوالهم وقال تعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين كما ذكرنا ان علمه سبحانه وتعالى وضع به الاشياء في مواضعها ولذا لا يسال عما يفعل وهم يسلم وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلاغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا ذكرنا ان هذا الاستثناء يعود الى ما اخبر به الرسول من الغيب وما كان من مفاجئات غيب الخمس فهو لا يزال غيبا اما على جهه التعليق على المشيئه او على عدم المعرفه للعلم التفصيلي يقول تعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنانا من نصف الليل ونصفه وثلثه ف파ئفه من الذين معك وهذا فيه الترغيب في قيام الليل لان الله يعلم ذلك وكفى شرفا للعبد ان يعلم الله سبحانه وتعالى عمله الصالح وقال تعالى انه يعلم الجهر وما يخفى وقال تعالى قد يعلم الله الذين تسللون منكم لوالا قد علم كما ذكرنا بمعنى قد علم توكيد وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما راتكسب غدا وما تدري نفس باي رب تموت ان الله عليم حكيم علم الساعه لا يعلم متى تقوم الساعه الا الله والمطر الذي يغيث الناس لا يعلمه الا الله التوقعات الجويه هي مجرد توقعات من يجدزم ان المطر ينزل غدا يسقط ولكن اهل التوقعات نسهم يقولون هذا الذي نظن نتوقعه لا يجدزمون فاهل العلم بالشان يقولون لا نجدزم وانما يظن ذلك علما الجهله وهم الذين يعني يجهلون يعني حقيقه ما ينسب للانسان من علم هم يظنون ان الناس قادرون على كل شيء يعلمون كل شيء وهو لجهله يظن ذلك فالمطر الذي يغيث الناس لا يعلمه الا الله ويعلم ما في الارحام قبل ان يتكون وليس من ذلك مثلا تصوير الجنين ومعرفه انه ذكر او انثى قبل ولاده المراه فان هذا بعد ما تكون انما علم الله الغيب قبل حدوث الاشياء واما يعني عمل تحاليل يعرف بها مثلا أنه ذكر الأنسى قبل تكون الأعضاء بعد تكون الأعضاء أصبح غيبا نسبيا غاب عن أعين البعض وعرفه الملك مثلا لأنه هو الذي شكل ذلك وعرفه من صور هذا الجنين وهذا أمر ممكن محسوس لا شك فيه لذلك نقول أن يعلم ما في الأرحام ليس فقط ذكر وأنسى بل يعلم كل تفصيل من عمل وعلم وشقي وسعيد واجل ورزق وكل شيء عنه قبل ان يوجد كما ذكرنا ما يمكن ان يعلم مثلا قبل ان تتكون الاعضاء هل هذا من علم الغيب نقول قبل ان تتكون اعضاء تصبح شهاده فهذا من علم الغيب الذي يحتمل فقط في ظن العباد ان يكون شيئا حتى العلم الحديث يثبت ان ذلك لا يكون على وجه الجزم اليقيني لا يمكن لان هناك تحولات لا يدرى ما يكون شانها عند الاسبوع السابع يحدث تحورات في الجنين في اعضاء التناسليه لا يعني يكون هناك قاعده في شان يمكن يكون ممكن استناد حتى ولو ممكن عمل تحاليل مسبقه عن نوع الجنين من جهه التكوين الجينيات والكروموسومات لكن ذلك لا يمكن الجزم بنوعه في نوع ذلك يمكن ان يتغير ذلك لوجود اشياء لا يدرى من اين تاتي والنبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر بالغيبيات لم يكن ذلك منافيا لقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لان النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء اخبروا بغيبيات مزمله كما ذكرنا وكذا قوله باي وما تدري نفس باي ارض تموت وقد اخبر بنصارع القوم صلى الله عليه وسلم في بدر ولكن قال هذا موضع ومو مقت نصر فلان غدا ان شاء الله فقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا فقال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه هنا ذكر ما ورد في الكتاب بلغ علمه أنزله بعلمه ولا تضع إلا بعلمه ليثبت أنه عليم بعلمه وقال تعالى فاي لم يستجيب لكم فاعلموا انما انذر بعلم الله وقال تعالى ان الله سميع عليم وقال ان الله عليم حكيم وقال ان الله عليم صبير وقال تعالى ان الله كان عليما حكيما اي كان ولم يزل سبحانه وتعالى لم يستحدث له صفه هل هو عبد ادله لا يزال علما ولا يزال حكيما كان كذلك ولم يزل وذلك لنفي شبهه او ظن ان له المحادث فقال تعالى ان الله كان بكل شيء عالما او ان الله كان عليما حكيما كان عليما خبيرا قال تعالى انه عليم بذات الصدور ولو ذهبنا مسوق جميع الايات فيبات علم الله عز وجل لطال بل هو قد طال فعلا وفيما ذكرنا كفايه وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها كما يعلم الصوره من القران يعني يحفظهم دعاء الاستخاره لاهميته يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقر اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن تعلم الغلو اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعيني إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم ذلك لي فيه اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عجل امري وادلي فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ذكر ذلك البخاري رحمه الله للدلاله على اثبات ان الله عليم بعلم قال استخيرك بعلمك استخيرك اطلب منك الخيره اطلب منك ان تختار لي فاستقدرك اطلب منك ان تقدرني على ما فيه الخير ويتوسل الله بعلمه وبقدرته واساله من فضله العظيم وعلم البشر بالنسبه الى علم الله لا علم ولذا قال فانك تعلم ولا اعلم وقدره البشر بالنسبه الى قدر الى قدره الله لا قدره ولذا قال فانك تقدر ولا اقدر اي الا ان تقدرني في الصحيحين من حديث دعاء الملائكه باطراف النهار فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم ابادي فيقولون اتيناه وهم يصلون وتركناه وهم يصلون وفيهما من دعاء الكرب لا اله الا الله العليم الحليم وفيهما من حديث الذي اوصى ان يحرق ويذرى يعني يضر رماده في نصره في البر ونصره في البحر قال ثم قال له الله عز وجل لما فعلت قال من خشيتك وانت اعلم فكان يعلم علم الله عز وجل وفيما من حديث قصه موسى والخضر ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله يراد ان تعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه يعني كان الواجب ان يقول الله اعلم وفيه قول الخضر عليه السلام يا موسى انك على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه الى ان قال فركب في السفينه قال وقع اصبرنا حرب السفينه فغمس من قاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علم مك و علم و علم الخلائق في علم الله الا مقدار ما غاص هذا العصفور من قاره وفي ذات الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر رواه البخاري فيما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله ما تغيض ما تنقص لانه تخرج ما فيها ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله رواه البخاري حديث ليس في مصر وهذا مما يتعجب من النصارى بشانه لانهم يثبتون ان المسيح قال نحو ذلك في امر الساعه قال اما متى تقوم القيامه او الساعه فلا يعلم ذلك الا واحد وهو الاب الاب ده عندهم بقى بالالفاظ المحرفه لا يعلمها الملائكه الذين في السماء ولا الابن لا يعلم ذلك الا الاب يزعمون ذلك أنا. لكن على قولهم يلزمهم كيف يكون هو الله ثم هو لا يعلم وقت قيام الساعه والاب فقط هو الذي يعلم فكيف يكون همهم شيء واحد هذا مما يرد عليهم لكن جمله الكلام ان المسيح نفى ان يعلم الساعه هذا عندهم في اناجيهم وفيهما من حديث ابي موسى الاشعريه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني يقول وكما اخبر الله تعالى عن علمي بما كان وما سيكون كذلك اخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقال لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجالا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجميا وعربيا وقال تعالى: اقسم بالله ذهذر ايمانهم لان جاءتهم ايه ليؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون والمقلب اف اذا تهم وابى صارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وَنَذَرُوهُمْ فِي طَيَانِهِمْ يَعْمَهُون وقالت تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين وكل لو لولا في القران تدل على هذا النوع من العلم العلم هنا لم يكن لو كان كيف يكون يقول وقالت تعالى في المستحيلات لو قدر امكانها وهنا بيقول في الايه في الممكنات لو قدر وقوعها هنا لو قدر امكانها يا غير ممكنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال تعالى ما اتخذ الله من ولدا وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده تعالى عما يشركون وقالت تعالى كل لو كان معه آلهة كما يقولون لبتغوا اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون هلوًا كبيره الى غير ذلك وانكرت الجهميه والمعتزله ان يكون لله علم اضافه الى نفسه اضافه الصفه للموصوف فانكروا ان يكون انزل القران بعلمي وان انثى لا تحمل ولا تضع الا بعلمي وجحد أن يكون قد أحاط بكل شيء علما كلمة المصدر عندهم لا تجوز حاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة فليس ما عبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم وإنما يعبدون العدم المحضى الذي لا حقيقة له ولا وجود فليصفوه بما شاء فبعدا للقوم الظالمين أخي يقول إدعو الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين عندما تراجعن قلبي يا رب انصر المسلمين في كل مكان فرج كروباتهم واش ينقذهم ومرهم متاهم وانصر المجاهدين في سبيلك واحفظ المسلمين في فلسطين واحفظ المسجد الاقصى يا رب العالمين اذا كان رجل منا يكتب له عمره ورزقه وشغله سعيد اذا كان عمره 50 سنه وهو بار بوالديه هل سيكون اكثر ويكتب بارا 50 سنه ولو كان غير بار لكان مثلا ثلاثين او كان دون ذلك فهو يكتب خمسين لبره والله على عبد مثلا يعني هل العزم على المعصية والهم بها يؤخذ عليه العبد كما عاقب الله واصحاب الجنة العزم عليها اما مجرد حديث النفس بها فانه لا يحسب عليه حتى يعملها اما العزم الاكيد الاخذ بالازباب الذي لو لم يمنع مانع خارجي لفعل فانه لا يحسب عليه حتى يعملها ان هذا يحاسب عليه العبد كما في الحديث الاخر يعني كما في قصه حبل الجنه وفي الحديث انه كان حديثا على قتل صاحبه نعم لانه اخذ بالاسباب التي تؤدي الى الفعل يقول وصفت هذه الاشخاص بانه كافر لكثره سبه للدين وكنت حينها غاضبا لانه قد سب امي فما كفره ذلك تكفر عن حق كل كلته لماذا تغفر انت قلت حقا هنا قلت انه خرج انه كافر فعلا لان الذي يسب الدين كافر يصعد على المنبر وتكثر اخطاؤه هل يترك هذا الامر خشيه الاثام يتعلم ويجلس امام ناصح وي ويحضر الخطبه جيدا ويصوب اخطائها سواء كانت الصرعيه ام اللغويه وننصحه بان يستمر طالما كانت الحاجه اليه هل هناك عذر بالجهل في سب الدين كما ذكرنا لا يتصور وجود الجهل الجهل المتصور في سب الدين هو جهل العاقبه عدم تقدير مدى الذنب اما انه يوجد الانسان حتى الكافر يمكن ان يجهل ان تعظيم دينه فرض عليه هذا لا يتصور لذلك نقول الجهل الذي هو عدم البلاغ غير متصور في هذا الموضع يقول هل هناك تفريق في نية استاب أن كان يقصد دين المزوغ أو يقصد خلق أو استيئ؟ هذا إن كانت الكلمة مستعملة في عرف الناس بمعنى الخلق الكلمة كلمة الدين إذا كانت لا تستعمل بمعنى الملة أو تستعمل معنى الملة والخلق فنعم لما يحتمل ذلك كلام الأشعريين في إثبات صفات الولود ومخالفة الحوادث والقدم أما من جهة الإخبار فنعم ليست التسمية فالمخالفه للحوادث مقصود بها طبعا المخلوقات ليس كمثل شيء من صنيع وان كانت الح... كلمه الحوادث هو ده اصطلاح طبعا اما ان هو لغه تنفذه العرب يمكن ان تكون حادثه بمعنى لم تكن ثم يعني لم يكن موصوفا ان الله عز وجل لم يكن موصوفا بها ثم وصف بها هذا نعم حق ليس شيء من صفات الله كذلك ولكن أفعال الرب سبحانه وتعالى قد تسمى حادثة لأن الله فعلها في وقت معين فهذا اللي فيه نظر يعني والقدم يقصد به الأزرية فالباب ده باب من باب الإخبار وليس من باب التسمية لأسماء الله المطر غسلة البحر ما ندري ذلك كلام لا معنى له كيف نوفق ونجمع هنا قول تعالى الله خالق كل شيء هو باين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملك اخذ النطفه يخلق سماءها وسرها يعني بامر الله واقداره له الله الذي يامر ويقدر والله خالق هذا الملك وهو الذي اعطاه القدره على ان يشكل فكونه يخلق ليس انه يولد من العدم الله الذي انشا من العدم لا الله الذي فطر الله الذي اعطى الملك القدره والملك صور كما ان الذي يصور تمثالا يقال يخلق تمثالا بمعنى يشكله فالملك يشكل الخلايا ويوجهها ويخلق سمعها وبصرها يعني يعد ما هذه الاعصاب وهذه الاشياء هو الذي يحرك الخلايا الناس بتشوف في الجنين الخلايا بتتحرك وتروح يمين وتروح شمال والخلايا تبقى كده الخلايا تبقى كده ولا ادرينا من اين هذا التحرك الله عز وجل يامر الملك ان يحركها ثم هو الذي يعطي هذه الاشياء حقيقه ما فيها من الصفات والقدرات ويخلق فيها السمع ويخلق فيها البصر بأمره عز وجل هل ورد بالشرع على صلواته اثبات عينين اثنتين لله عز وجل وردت بصيغه عين واعين هي وردت بصيغه عين واعين ولكن نثبت عينين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم ليس باعور ولذلك انما يقال لمن له عينان فاعين معناها عينان هذا تفسير السلف ماذا نقول لمن اذا غلبه الضر القاء قال لا اقدر في امواج الفتن قل له انت تكذب انت لا تريد انت تقدر لان الله جعل على عينيك غلافا من يمكن ان تغض ايه هذين العينين اللي يقول ان انا ما اقدرش لا يقدر بلا شكه كلفك الله به وقال كل من يرد من ابصارهم ويحفظ فروجهم فوقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثبت ان هذا من التكليف سبت انه في وسيك فكيف تقول انا لا اقدر في امواج الفتن هناك من يعني هذا لتسابق اكثر باذن الله تبارك وتعالى فهذا يعني ممن يعني يقال له ان ضعف الايمان هو السبب